ناس اجمعين وكلن نقص عليك من انباء الرسل ليثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكره للمؤمنين وَقُلِّ الذيذينَ لا يُمِنُوا نَعمللُ عَ مَكَانَةِكُم إِا عَمِلُون وَ تَظِرُوا إ مُن تَظِرُون وَلِلَّهِ غَيبُ السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَإِلَيْهِ يَرْرجع الْ الأأَمْرُ كلُلُّهُ فَعبُدهُ وَتَوَككَّعَلَيْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تِلْكَ آيات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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين